تحية إجلال ومحبة لكل شهداء الثورة الفلسطينية تحية إجلال وأكبار إلى المقدم الشهيد توفيق أبو شرار الذي ولد في قيقيلية سنة 1963 واستشهد أثناء المواجهة مع العدو الصهيوني الغادر في 12-9-2001 كان في بطن ضح وما سأل حدى بصدر النار عاش في داء حر كان اسمه توفي توفي أبو شرار كان في بطل ضحى وما سأل حدى بصدر النار عاش في داء حر كان اسمه توفي توفي أبو شرار بحر روح ودمك لشتك يا فلسطين تحدى الموت مهما لشتك